هاك القصيدة كاملة واترم سامع من حضر عادتك يا صوت الحجاز تقولها واتطولها يا مرحباتا رحبتا والقدر ذابت في الصدر اقولها hájál a hajál a hajál a hajál a hajál a hajál a hajál a hajál a hajál a hajál a مرحبا ودادهم على المطر من مزنة جتها الصبا ورخت للأرض ثولها من مزنة جتها الصبا ورخت للأرض ثولها في حفل ضحي كاسبا نماس من وتصغر كريم يمنى والنشامة نعرف بفعولها حكيمي راي اللي استشرت ساجها مثل الدرر رزين عقلي راجع الكلمة لجابي قولها قلت وانا وقت اللي قال <سؤال> لي عذر قرايا هشرو هجوس يساري مفعولها قرايا هشرو هجوس يساري مفعولها ام اللي جميع على الوفاق لها حنا العمرة الفخر حنا مقبس الضفر حنا حملو للمزرجات اللي تعرف همولها نسكر على صوت الفشق نرد على المتلحمر حمر حنا لها الفعل حنا عمارة الصطر يوم الليالة السود قاتلها على مكتولها عظم النجيب بعدنا والله ليبطي ما جبر تشهد لنا شبه الجزيرة عرضها مطولها يا عم نراس ما ليجعلهم درعوا ذخر والمخطية والعايبة والله ما نقرب حولها والمخطيع والعايبة حالها في ليله مبروكه في ذمتي تشفع عمر فرحتك يا برجسي الفرحة على وصولها انت بنعم من عن علو ما ما كل طالف طولها نسبت لك بكت تشد لها بين الرجال فولها أهل توارخ تشرف ما لها حد وحصل تشد لهم نجد العذبي يوم سج خولها يا عود مجلس لهل الوثاد روم قراعي كرم والمرج لها من عاد تأوينوا لها وحجاب عز بجادلة من جاد حزة الغصر ستر العذار لانقبض فقال متن مجد لها. هذا الكلام المختصر اقولها والناس مثلي فالرجال تقولها وختامها يا مرحبا والقدر ثبت في الصدر اقولها والشيخ ضاحب الضيوف يقولها وختامها يا مرحبا والقدر في الصدر